ايه ابس اسمعتني انتهى لك والله ايه ايه بيني وي يا قلبي نار هو روحي اللي تخلى يا ابو يا دي السوس نادر موطاط ماشي ماشي ده لا ولا خلل. يا هل ترى بعد خلي مين اللي هيحملني ويحمل ما أسيء زمن. لك باللا لي مع كل حلت غير التكه كده اليوم ها يا سلاش طعزه صغيره طول عمري يا عصب عن العين لازم نصبر ونرقا بي في القلب ساكن الام لكن بالضموع يا عيني لا تقتر عوزني ويشمت الليمي سلام الله أيها حقاعة أيها حقاعة الحلوه على المدينه سبحان Watch it le aindi sura ye azinwa haccha be ad koy raj عاوز فهم ياض انت بشوف الناس مع اولادها وبحسدهم على النبض والله دافي يا غيرك والنبي بشوف الناس مع أولاد غاوي بحسدهم على الناس I'm a shell, we're in the ishq we pardusaft ki narat us sauj ke yum mushad salamon ko alaa ruh yo ان النفس سقطت في الدنيا ولا تجري ان النفس سقطت في الدنيا وقد علق as salam e है fee me e fee لچکی او پھل لالو سی بالی ہے شاہد بن ہے وہ خیر نجات مسکن ہوں وہ یکتا امویں نے لے چہ ویار سینجماو ہے یہ کوئی چوٹ نہ خراش ہے جلری الغليل رحل الحاجات رحل المليم وادع لينا ديني هنضرب من نوفيني وادع لينا قضر ما يغنش عنه الحظر وادع لينا قضر ما يغنش عنه الحظر وادع لينا, لينا ينسي نشرب من نفس الكاس وعدالنا يا ناس نشرب من نفس الكاس لكل كاس مشروب ولكل واحد كاس لكل كاس مشرووب ولكل واحد كاس راحوا الحباء فرحل الأحب فتا والفؤاد دموع العوم عليه والمحاجر تجمعي نديته يا راحلي ليلي دار كياو ان كل سوء كل باذي فيك يا جوين جا انا تيليس هل الاله بانه لا يرجع ففرحه ان زرته حميري لنا لا تقطع summa farae yesila hauna qaduri la sat hatia hauna al maqabir tu يا حي قلبي. أيوه شكرا شكرا شكرا. ما خلص فرحلي لحبي. أيوه شكرا جابا. ليس الغريب. الله أبو فهمي. فالكل غريب ليس الغريب غريب بالشام والي أهدي إن الغريب غريب بالله حدي وليس اليتيم يتيم يشي بالقوم ان اللي يشي يشي بالعلم والآداب هو العوض وفي اكفن ووضعوا على الاعناب حملوه الى المسجد يدونو الى المسجد يدونو في اغله ووضعوا صل على يوسف صل على يوسف وبالامل سجدوا اللي بالامش حدود ايو حد 10 اللي بالامش حدود عملين وصاروا بيني حبايب الروح حوالينا عملين وصاروا الروح عيون بجريك علي سبوني ما سأل فيه بعد ما سدق علي سبوني ما سأل فيه بعد ما سدق علي, علي وقال لا عويني قد يمنك وتلابسه ألبسون جديداً يسمى في الكفنين وأحملون على الأعناق أربعة إلى مسجد القريه يا صلّي عليّ يا حزني، صلّي معي صلاه لا سجون لقاعد آخر وصلاتي على الدنيا فيا حزني. إيه إيه إيه إيه إيه Ay hagat, ay hagat, ay hagat, ay hagat, ay hagat, ay hagat, ay hagat, ay hagat, ay hagat, ay hagat, ay Saba, O baba, O roh, Amen, Amen, Amen, Amen, Amen. مع نصيحه حضر راح المن عليك معدتي فعشت محبوب غوغو وهمو ومش بيدي الاراض انا انا فعشت غريب قولي للغاليه لا تبكي ولا تحمل همك لا تبكي ولا تحمل همك قولي لماما لا تبكي ولا تحمل همك كتر بكاك بيئني كتر بكاك بيئني قولي للغاليه ماما ما تبكيش علي يا ماما لو يوم الايام لو يوم القيامة وقولك القيام لامي ألا تدوم على البكاء ان البكاء حجهاني على الميت حرام و قولم لأمي ألا على البكاء وان البكاء عالم يجيب عراء و قولم الا تبيع الشيابي. سيل بي مني الأعز مني في الناس ترى لا دنيا تمر ورا عشق ہے دین و غیرت یہ دنیا میں سے غنا نشیدہ اغراد ہے ہے میں اندر ہے غیرت یہ دنیا میں سے وار نشیدہ اغراد ہے يا مبتكيا نيا كنت حقنا يا يا مبتكيا نيا كنت حقنا يا يا مبتكيا نيا كن حاجه عقيده اغرب يا دنيا Al-mublash, wa awlad al-mublash. Wa wa shikh al-mublash. Ma tafakhtush ما Wa wa shikh al-shabulaj. Al-mublash. Al-mublash. Al-mublash. Al-mublash. Al-mublash. Al-mublash. Al-mublash. Al-mublash. Nabi na mushiya walabi ya walabi, nabi na muu, aish al lil sagara, nabi na muu, aishin sagara, al lilu muhayara, aishin sagara, al lilu يا ladhiya يا ladhiya يا ladhiya I had to say, al-Ladhiya, al-Ladhiya, al-Ladhiya. Had your sisters and your family, al-Ladhiya, al-Ladhiya. Had the ones who are different, يا ladhiya al-Ladhiya. قالوا العزب في الحب التلحان في القلب قالوا العذاب في الحب التلحان في العز في الحب التلحان في القلب على الشيخ انا قلت لو غير دالحاوي العز لو واولاد بعد شيء, بعد, بعد شيء حي، عرشك من لا ملاذ، بعد شيء حي، عرشك الشاب الأجيالي يذيب المال البيت المحسوب على الغدا، اللون نجيب مودا. الله إشيع من الطبي في القلب أجوى القلب لغي طيال النبي يا طيال انت رهل النبي انت ودعم الطعب عمال حاجة سيئة يبكي يا يا كل حاجة عجيبنا الغرام يا دنيا حيوا ويا محبك رضا زغلول ربنا عبد العزيز ربنا يرحمه سعاد ربنا كذبك يا أمو ليكم في المكرمة عدام أعدينا على الأرض متواضعين. لكنهم في العظمى بيس باقولهم باش الله اذا رفعوا بايديهم السيده بتنضلهم الحاجات يشهد اللي بردر يا قسيس <تصفيق> عم ابو العزيز <تصفيق> <محسورين> يا ابو العزيز عم ابو <تصفيق> العزيز عم ابو العزيز عم ابو أخو الحق الله الشيخ يشوف أبو العزيز اللي بيمسق وصباحا معنينا واللي بتسبب سنينا أعدر أقول لك الساعة ساعة ساعة رضا إيه إحنا بقينا في ساعة الرضا وبرحبك خالص كده حبيبي كده الله يطرح فيك البركة يا شخص أخي الحاجي بحول بعزة أخيه ماهر أجل محمد بعزة وعائل البعزة كلها يا ربنا رب جهت البركه للبركة أخوها الشغام البعزة ربنا يرحمه رحمة واسعة الرب العطب في قلوبنا كلنا كده يا شيخ والله الساعة ساعة ترضى والوقت وقت سعيد والليل خلاص ولا وبينا في صبح جديد يا ريت الأحباب نبدأ نبدا النهاردة النهارده بكلمه التوحيد لا اله الا الله اما يا ربي جديد يا حاج يا have يا see, yeah, you have to. So becaso de والله حنا فتح الباب وجاب انحان حل والله احنا ما بنغني عن ناس ده احنا بنبكي على حالنا كل يا رب ملناش غير والله يا مكلمة المعرفة ديري النظر يا لور يا مكلمة المعرفة ديري النظر يا لور سيلي فض رمي الكبير واهل الغرب قالوه والله كان الكلام من سيدنا النبي وابى العالم من Grandma who is filled. Von96 Daireland has turned up, and ie ألا عيا مكهر ما والله هو إذا يبقى حب ولا نشف نريه اصل الحب حرفين حاء وباء فيه والله الحاء من الحيرة. والباء بلاء لمن عرض له البلاء ببنيه بحاول ابعد يا لكن حبك للوعد اللي جاذبك ياي والله نشتكي للي يا عم يا سيد يا بلعيني السيد الرحيم يا عم يا رفعك وانا للحب الشيب يا ليت احنا بالاساس والله اللي متين واللي اساسه ربنا ما حد يقدر على هده الفان صل على اعلى عليك علي يا كريمتي الطريق من الوعد انا خايف عليك من الهوى يصيبك سزم الهوى تدوق تجرب مر الشوق والوعد اللي عزفني سجا يجرم دي الهوى يا مان يا مجل بتلوم على المبالل الحب Yes, ا চাই তুই লিয়ে تورو الحب حب مي على يجي ثلاثة أربعة شاكر. وحصلتنا من البلا خالي يعني من الحب خالي ما احنا قولنا الحب بلا اني ده من البلا خالي اروح حسي بالملك للي منظمه ونشيمه Peace. اصل اللي على البر عو العواجز عوام زي ما كنت اه زي ما كنت حنا حلو, حلو. اللي على ما يعرفش ان يا موريكين وما بال غير قم وتشفي اصل اللي على البر فكر البحر للخلق ااا عقامات الهداية على بابك أجيل بسجم حبك يا مزيق والسجميل لمن كواب الغواب <تصفيق> الكل يلا <تصفيق> ما, ما يعرفوا شنو اشتغل والله جات العشره من الكبد عليه الصبح كان عسكري لكن المغرب قالولو يا بيي كان يصلي العيشه صل العجف ستنا الحسين والله عيني لكن عيني الفجر حدد آب الحق السلی خلع من جوه مصلوع من الوش حكم الوش بيغش أمم العشقي. يا تعلق العاشق يا كعبة لاذ لي البلا والعاشق يا ام العواقل انا جاكي يا وقالنا كدا اللي حبينا, حبينا نكويه نطلع على قصر عالي ونجري كشف شاعتنا عليه الله سنو كان سليم في العمل هنحوله سيدنا الحسيني للرشد